112. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 113. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قدنهم قوم نوح واصحاب الرس وفمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول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 الذي جعل مع الله الهًا آخر فالقياه فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصن لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام, وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم, يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقولها من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن 129. تذكر بالقرآن من يخاف